Şu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 اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولدي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على يَوْمَ يوم الفرقان يوم التقى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 فإِن اللهه لََمع عَليم إذ يُريكَهُم اللهَّ في مَلَامِكَ قَليلَ وَلَ أراكَهُم كثيرًا لَفَشِْنتُمْ وَلَ تَنازَاةُم فيِي الأمُْ لََشِنتُم وَلَتَنازاتُم في الأمْرِ وَ اللهَّ سَم إِهُ عَليمم بذاتِ السّدور. وإذ يريكموهم إذ انتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور الله, الله أكبر سمع الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر. الله, أكبر. الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتْ فِئَتَانِ كَصَعْقٍ بَيَّ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ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 إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فِي كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافََّ مِنْ قَوْمِ خِييَانَةً فَمْ بِذْ إِلَيْهِمْ علىى سَوَ إِ اللهَّهَ لا يُحِبّ خَائِنِين الله الله, الله, الله, الله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 তার সত্তাকে আল্লাভ হয়ে অনুগত তাই একজন আদর্শ মুসলিম হতে হলে বাংলায় দেখুন आदर्श मुसलिम करणियों और बर्जन्य प्रति सोमवार मंगलवार रे न पुन सम्प्रचार सकाल आठटांगे पीस टी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 জানুন শান্তির জন্য ইসলামের অবদান সমাজে আটটায় আমরা অনেক গুনাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না বেঁচে থাকতে চান কবিরা গুণা থেকে তাহলে যোগ দিন আমার সাথে বাংলায় দেখুন বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান বাংলায়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 سَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الله أكبر سمع الله لمن الله الله الله اكبر الله ال <تصفيق> السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم وحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً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 وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله الله أكبر سمع الله لمن حميدا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدَ আখবার আল্লাহ আখবার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 وَالَّذِينَ آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا معكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد হ্যা আকবর আল্লাহ السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمه الله <سلام> عليكم ورحمة الله الله الحمد لله رب العالمين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 واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ان الله بريء من المشركين ورسوله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 فَأتُِّ إلَيْهِ هْدَهُم إلىى مُدَّتم إِ اللهه يحبُ المُتَّقين فإذًا سَلَخَل الأأَشرُ الْحُرُمُ فَقتُنُ الْ المُشْنكينَ عث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 ফিল্টার করলে পানি বিশুদ্ধ হয় অনেকবার এই কথা বলেছেন ওয়া আত জাকাত অর্থাৎ তোমরা নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও জাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের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 এই দায়িত্ব পূরণ করুন উত্তম ব্যবহার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 क्या इसलम दिए भलो आचरण जोर बोझार जन्म देख चरित्र गठने इसलम बृहस्पतिवार रत साढ़े आठ टे पुन सम्प्रचार सकाल सारे ट